وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً وَأَتُلِيتَ مَا أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقصقوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا, مثنا وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة, فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أجناء لا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة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 وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كفر نصيبا مفروضا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُلُلُ الْقُرْبَاءِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَرْزُقُوْهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَالْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَالْيَتَقُ اللَّهَ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 إن ماتوبة على الله للذين يعملون السوء أبجهالة ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكما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 وأتيت إحداهن نقي طار فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتان وإسم مبين وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم مساقا غليظا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 وأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِلِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَسْتَمْتَعَتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة ولا جناح عليكم فيما ترى به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجرهن بالمعروف، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان.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 ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك علوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا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 والذين عقدت أيمانكم فآتواهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجان قَوَّامُونَ على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضه وبما أنفقوا وبما أنفقوا من أموالهم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 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى, وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من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 وكان الله بهم علما إن الله لا يظلم مث قال ذرة وإنك حسنة يضاعفها وإنك حسنة يضاعفها ويؤتمن لدمه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد و جئنا بك على هؤلاء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 وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَذِّفُونَ الْكَرِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيَّا بِأَلْفِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينَ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 وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَد افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذينَ يُزَكِّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا أُنْظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكَبِبَ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُبِينًا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 وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَم لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا الَّذَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَطِيرًا أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلٍ فَقَدْ أَتَيْنَا آلَ إبراهيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَتَيْنَا هُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَأَبْجَهَنَّ مَسْعِي رَأْ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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات فندخلهم جنات, جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أَنْ تؤدوا الأمانات إلى أَهْلِهَا وإذا حكمتم مَيْنَ الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعيم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا.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 ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون, يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوث وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالاً وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصرون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعلم عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا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 ولهدينهم صراطا مستقيما، ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.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 أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسرة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحذض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا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 وَالْدُّوَّ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ ثَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أُولِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوا هُمْ وَقُتِلُوا حَيْثُ وَجَدْتُمُهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءكم أو جاءكم حصرت صدورهم أي يقاتلوكم أو يقاتلون قومهم ولو شاء الله لسلفهم عليكم فلقاتلوكم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 فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم فخذوهم وقتلوهم حيث فطفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانًا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ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 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ مُقَامًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ عذله عذابا عظيما يا ايها الذين امنوا إِذَا ضربتم في سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبغون عرض الحياه الدنيا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 وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم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 نساء والولدان لا يستطيعون حيلة، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عساه الله أي يعفو عنهم وكان الله عفوًا غفورًا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مرضاما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله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 ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئه او إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل فقد احتمل بهتانا واثما مدينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم اي يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء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 ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاطق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى نوله ما تولى ونصله جهنم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 ولأ ظلّنهم ولأ من ينّهم ولأ أمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولأ أمرنهم خلق الله وَمَن يَتَخِذ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِدَ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 فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَطِيرًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِنْ مَنْ أَصْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا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 اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان والمستضعفين من الولدان وان تقاموا لليتامى بالعدل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 وَإِن تُصْلِحُ وَتَتَّقُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَإِيَّا تَفَرَّقَ يُغْمِلَهُ كُلٌّ مِنْ سَعْتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعٌ حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 مذبذبين بين ذلك لا إله أولئك ولا إله أولئك وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَلَا نَتَرِدَ لَهُ سَبِيلًا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 ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم دخل الباب سجدو وقلنا لهم وقلنا لهم لا تعلو في السبت وأخذنا منهم ميثاق غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حقه وقولهم وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا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 والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك أولئك سنعطيهم أجرا عظيما إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح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 وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَكِنِّي اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَأَ بِاللَّهِ شَهِيداً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 ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إلَيْهِ جميعا فامن الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله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 يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مدينا فامن الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم